de pannagere duimen. Maal حميم ولا شفير ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يا بصوا الايه ومن منا لم تخن عينه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 هذه السيئات بعينه وانذرهم يوم الازفا حيبقى مرعوب اذ القلوب لدى الحناجر قلبه من شده الرعب كانه طار بقى عند حنجرته اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مرعوبين خيفين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 أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف لما يبقى واحد عيان ومش قادر يطلع صوته فين وصوته يبقى طالع كده بشق الأنفس فصاح الفتى يا لله يا الله وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة وأسفا على تفريطي في طاعتك يا سيده وأسفا على تضييع عمري في دار الدنيا قال يا دانا ضيعت عمري ضيعت عمري في شهوات الدنيا يا شباب المسلمين اسمعوا الفتى لما سمع عن هول النار قال انا فرطت وضيعت عمري يلي بتضيع عمرك في الصحبية يلي بتضيع عمرك في شلة تغويك وتبعدك عن رب البري يلي لسه مش فهمها صح وانذرهم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 وبأبي قتيل المواعذ والأحزان فراه رجل في منامه بعد موته فقال ما صنعت قال عمتني بركة مجل الصالح اهي دي المجالس يا جماعة يمكن درجاءنا عند ربنا إن تنزل رحمه بواحد صالح موجود ربما لا يؤبه له الرحمة تعمنا كلنا بسببه او يختصم الله عز وجل برحمه من عنده من غير استحقاق لاي حد مننا قال عمتني بركه نجل الصالح فدخلت في ساعه رحمه الله قال الله ورحمتي وسعت كل شيء قتيل القران